Bismillahi r Ya ayyuhan Nabi lma ma apallallahulak. Tabetağim arda te azajik. Wallahu gafur al-Rahim. Tadifarzallahulakum tehllte aymanikum.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 وَاِنْتَظَرَهَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مولاه وجبريل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى ALLAHA KULLA AN YUBDELAH MUSLIMAT مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات فايبات وابكر انفسكم واهلكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاب شداد عليها ملاك علاض لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 اللهم توبه نصوحا توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه النبي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورًا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِن sana kala kül şeyin kadir. Ya ayıhen Nabi, jahid el kafara ve manafikin, ve ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وطيل دخولا وقيل دخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب بني لي عند كبيتا في الجنة وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَالِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت وكانت من القانتين.